وحميلت الأرض والجبال فدكتا دكتة واحدة في يوم وقعت الواقع وشقت السماء فهي يوم إذ وهي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخف منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخف منكم خافية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 كلوا وشربوا هنيئا بما أسلفتم، كلوا وشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وأما من أُوتِي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أُوت كتابيا ولم أدر ما حسابي. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مارية هلك عني سلطاني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم